ومناسبة أيضا طيبة ليلة غدا صبحها عيد قومي لمصر عيد العمال فنحي ونهنع عمال مصر نهنعهم بهذه الثورة المباركة ونهنعهم فيها ونحن كل عالم وعنتم بخير جميعا ونحن كلنا وما زلنا وسنبقى مع كل مطالب وحقوق عمال نصر أساس مهضتها وحامل شعارنا دائما وهم دائما كانوا وسيبكوا دائما في القلب يحملون العبء الأكبر ويتحملون النصير الأوفى من عطاء متبحية من أجل مصر